بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة يقول الشيخ الإسلام المترجم رحمه الله كذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك احد من السلف وهو طلب الدعاء منهم يقول لان ذلك ذريع الى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فانه لا يفضي الى الشرك ولان ما تفعله الملائكة ويفعله الانبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكوني يعني بان يقدرهم الله على ذلك فلا يؤثر فيه سؤال استائلين يعني حيدعوا حيدعهم مش حيدعوا مش حيدعهم بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع له إجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنه مسألة الآثار الضعيفة التي وردت في طلب الدعاء من الأموات نقول أن ما وردنا الأحاديث الضعيفة والموضوع لا حدة فيها لأنه لا يحتج إلا بالصحيح وما في معناه كالحسن الأحاديث الحسن يعني. من ذلك من الأحاديث الضعيفة قصة صاحب الحاجة مع عثمان بن حنيف عمدة من يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته المسألة كما نعلم هناك من جوزها مطلقا كالشوكاني وهناك من منع منها إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم كالعيز بن عبد السلام وهناك من كرهها مطلقا بأي مخلوق كأبي حنيفة وأصحابه وشيخ الإسلام السامية رحمه الله يرجح ذلك وهذا هو الصحيح فالمسألة فيها نزاع بين العلماء عن التوسل بالذات والحق ومن ذلك التوسل بعد الموت أما التوسل بعد الموت بطلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات والنصر على الأعداء ومغفرة الذنوب هذا من الشرك وإن سموه توسلا فمن يقول يا رسول الله ارحمني وأغثني واشفي مريضي يا سيدي فلان اسقنا الغيث ولا تجعلنا من المحرومين مثلا يكون مشركا ولا ياذو بالله كمن يقول نصرنا على القوم الكافرين يا سيدي فلان هذا مشرك لأنه دعا غير الله وصرف العبادة لغير الله قصة صاحب مع عثمان بن حنيف هي نفس حديث الأعمى لكن فيه زيادة ذكرها الطبراني وهي أن رجلا كانت له حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان عثمان لا يلتفت إليه فخرج فشك ذلك على عثمان بن حنيف فقال عثمان بن حنيف يئت الميضاء ثم توضأ فصل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي ولم يقل فيها وشفعه فيي وشفعني فيه وقال ثم تعال فسأذهب معك ففعل الرجل وذهب عثمان بن حنيف معه فقضى حاجته هذا الذي احتج به من يقول أن من الصحابة من يفتي بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وأنه يقضى به الحاجات هذه القصة ضعيفة لا يثبت اسنادها أصل الحديث صحيح اللي هو بدون الزيادة بدون زيادة قصة عثمان بن حنيف وتصحيح الطبراني إنما هو للحديث لا لهذه القصة اغتر البعض لما الطبراني يقول له الحديث الصحيح أصد حديث اللي الأعم حديث الأعم نفسه لأنه أثمان بن أيض ذكر له حديث اللي الأعم فقول الحديث صحيح دي أحد الطرق لا يلزم من تصحيح الحديث أن كل طرقه تكون كل طرقي تكون صحيحة هذه القصة الموقوفة على أثمان بن أيض تفرد بها شيخ الطبراني طاهر بن أيثا وهو في عداد المجاهيل وفي سنده شبيب ابن سعيد قد حدث عنه ابن وهب بمناكير قد حدث له شبيب بن سعيد رغم النوثقة إلا أن له مناكير وهذه الزيادة لم يتفق عليها عامة الرواق الذين روأوا الحديث كذا من الأحاديث التي يحتجون بها وهي أحاديث ضعيفة وباطلة حديث أنس عند موت فاطمة بنت أسد ابن هاشم وفيها وفيه أسألك بحق نبيك والأمبياء الذين من قبلي أن الرسول الصحيح الذي يقول حديث ضعيف في سنديه روح بن صلاح لا يقوم بما تفرد به حجة قال الدرقطني ضعيف في الحديث وقال ابن يونس رويت عنه مناكير وهذا بلا شك منها مع أنه لا دلالة فيه إذ ليس إقساما بالحق بل, بل سؤال بالسبب أسألك بحق نبيك والأنبياء هذا سؤال بالسبب وسؤال بسبب قرابة الرسول لهذه المرأة فاطمة بنت أسد ولكن كما ذكرنا عندي ضعيف ولو صح لناكون في دلالة ويمكن حمله على السؤال بالإيمان به وبالأنبياء قبله فهو سؤال بالعمل الصالح يعني ويمكن أن يقال بحق نبيك بالحق الذي أحقه الله على نفسه من نصرة نبيه ومحبته ونحو ذلك فيكون من التوسل بأسماء الله وصفاته طيب قصة أيضا من ضمن القصص التي كثيرا ما يسال عنها قصة العتبي وهو وأن عربيا اتى قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا أكرم من فاندفنت بالقاع أعظمه فطبع من طيبهن القاع والأكم إلى يعني بخيرة الأبيات وأنه قال وجئتك مستشفيعا بك إلى ربي جئتك مستشفيعا بك إلى ربي وهذا قد ذكره غير واحد فيما يشرى أن يقال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصة فقال فنام الأعراء العتبي فغلبته عيناه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الحق بالأعربي فأخبره أن الله قد غفر له القصة ذكرها ابن كثير رحمه الله دون تعليق في معظم النسخ وإلا ففي نسخ سقط منها في بعض النسخ فيها تضعيف هذه القصة أولا العتبي هذا لا ليس من أهل العلم المعروفين بالفتوى حتى يؤخذ كلامه فتوى ثم إن الرؤى والمنامات لا يصح أن يعتمد عليها في الشرع لا بد من أذلة شرعية ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا أنه إنما يلزم بها من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأما من أتى بعد ذلك فهو يرى من يظنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد يغفر للإنسان بغير السبب الذي يظن أنه قد غفر له به حتى لو صح أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قرأ الحق بالعربي فأخبره أن الله قد غفر له فإنه قد يكون لأجل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأجل صدقه في الاستغفار أو نحو ذلك ولا يلزم أن يكون هذا مشروعا إذا العتبي هذا ليس من, من أئمة العين الذين أخذ عنهم الفتوى بل هو في حكم مجهول الثاني أن رؤية أن الرؤية ليست من أدلة الأحكام الشرعية وأن الأدلة التي تمنع من ذلك وإجماع استلف على المنع من ذلك وتركه هو الدليل المعتبر دون ما زعموه الأمر الثالث أن هذا العربي قد يكون غفر له بأمر آخر غير الأمر المبتدع الذي وقع فيه نقول وكذا حديث عمر بن الخطاب في توسل آدم بنبينا صلى الله عليه وسلم وفيه يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي قلوا فكيف عرفت محمد فقال وجدت على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله قال ابن كثير حديث منكر وقال الحافظ الظهبي موضوع وكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا أصاب أحدكم عرجة عرجة ناد في فلا. فيها فأظن فيها تحريف فلينادي أعين عباد الله وفي رواية بنواجم الطبراني إذا انفلت الدابة أحدكم بأرض فلا فلينادي يا عباد الله احبسوا علي يا عباد الله احبسوا علي فإن الله في الأرض حاضرة ستحبسه عليكم رواه الطبراني وأبو يعلى فيه معروف بن حسان ضعيف كما أن فيه انقطاعا بين ابن بريدة وابن مسعود قال ابو حاتم في, أبو في في معروف ابن حسان مجهول وقال عنه ابن عدي منكر الحديث وحصل خلل في الترتيب السطور وكذا حديث ابن عباس بنفس المعنى فيه أسامر بن زيد الراوي عن ابان بن صالح له مناكير رواه مرسلا ابن اسحاق ولو صح لم يكن فيه دلالة لانه من جنس الاستعانة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه مثل من وقع في بئر او كادت تفينته ان تغرق فيرسل اشارات استغاثة لمن يتوقع حضوره من المخلوقين واحد واعف في بير يقول الحقوني اغيثوني بندمين ده من يظنه ايه حاضرا ومرا ده بخلاف واحد يسأل فان الحديث ده لو صح فيقول فان الله في الارض حاضرا يبقى هنا في دليل شرعي على وجود ايه حاضر في مثل هذه القصة ها معلوش حاجة اللي يقول اغيثوني او سفينة بتغرأ تبعت اشارات اس او اس اشارات استغرأ اي حد يلقطها لان ذا مبني على الحس مبني على السماع المعتاد وعلى التقاط بوسائل المعتادة فمثل هذا لا يمنع فاذا دل دليل شرعي في انه في حالة معينة يجوز ان يقول يا عباد الله احبسه لكن ذلك في هذا الموطن فقط لاجل ورود الدليل الشرعي بانه هناك إيه حاضر مع أن الحديث لا يصح كما ذكرنا فيه هذا الراوي المجهول والمنكر فلا يصح هذا الحديث لكن يقول لو صح لم يكن فيه دلاله وكذا حديث مالك الدار خاز عمر في أنه أدخل رأسه وقال يا رسول الله في عام القحط وقال يا رسول الله استسخري لأمتك فإنهم قد هلكوا فنام فأتىه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له قل لعمر الكيس الكيس فأتى عمر فأخبره بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فبكى عمر قال والله ما قالوا أو نحو ذلك هذا الحديث ضعيف لجهالة مالك الدار هذا صحه ابن حجر إسناد إليه ولم يتعرض لذكر مالك نفسه مالك ده من التابعين فهذا لا يلزم أن يكون صحيحا إلى عمر أو أن عمر أقر فهو صحيح إلى مالك خازن الدار وليس صحيحا مطلقا في فرق بين أن حجر صح الحديث إلى فلان وبين هو يكون حديث مطلقا صحيحنا حتى يستدل بأن هذا فعل الصحابة ولم وليس في الحديث أن مالك خزن الدار قال لعمر أني قد أدخلت رأسي في الفرج التي في القبر وقلت يا رسول الله تسخن أمتك فمثل هذا لا يكون دليلا على إقرار عمر وإنما أخبره بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له الكيس الكيس فمثل هذا هو الذي أقصى ما يقال أنه اقرار من عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بالتعقل والكيس صرت الاستسقاء وليس ما فعله عمر غير هذا عمر رضي الله عنه إنما استسقى ولم يقل يا رسول الله استسقي لأمتك فهذا دل على أن الكيس هو ذلك والله أعلم نعم كما ذكرنا اللي أولا هو الحفظ ابن كثير الحا... اللي, اللي ذكر تصحيحه هو آ... تصحيحه إلى مالك خازم الدار وليس مصحيح مطلقا والله أعلم وكما ذكرنا أن قال ائتي عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك بالكيس الكيس فأتى الرجل عمر فأخبره فأخبر عمر فقال يا رب ما آلوا إلا ما عدز نقول هذا الذي فعله هذا الرجل فين أين فيه أن هذا الرجل الذي جاء إلى القبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بأنه فعل ذلك القصة ليس فيها ذلك وكما ذكرنا هو رجل مجهول هو رجل مجهول يقول شيخ الإسلام ابن ثامية رحمه الله قال تعالى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 يقول على أن من اتخذ النبيين أربابا فهو كافر يقول فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر هذه مسألة عظيمة الأهمية لأن كثيرا من أهل البدع يزعمون أن الآيات التي وردت إنما وردت في عباد الأوثان وأما من يطلب قضاء الحاجات من الأنبياء والملائكة فليس كذلك ويقولون أنتم تأتون بالنصوص في المشركين فضعوها على المسلمين هذا النص في من ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ايامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون إذا إذا اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر ومن ذلك أن يعلق قضاء أن يطلب منهم قضاء الحاجات فإن الرب هو الذي يصلح شأن عبده وهو الذي يطلب منه قضاء الحجات فإذا قضى منهم, طلب منهم قضاء الحاجات على الغيب كان داعيا لهم كان صارفا للعبادة لهم من دون الله فكان كفرا وشركا ولعظم الله وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه الآية أيضا في من دعا الملائكة قلوا يدعو الذين زعمتم من دون الله هم يدعون الملائكة بدليل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم عن قلوب الملائكة إذا سمعت الملائكة الوحي ويفزعون ويصعقون ويخرون لله سجدا فيكون اول من يرفع رأسه جبريل حتى اذا فزي عن قلوبهم معناه حتى اذا فاز الف... زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله نزلت في من يدعو الملائكة لا يملكون مفقال ذرة في السماوات ولا في الارض قد يقول البعض لهم ليس لهم ملك مستقل ولكن هناك مشاركة فنفى الله بعد الملك المستقل نفى المشاركة فقال وما لهم فيهما من شرك قد يظن البعض أنهم يعاونون الله فقال عز وجل وما له منهم من ظهير من معين لم تبق إلا الشفاعة فأثبت الله الشفاعة الشرعية ونفست الشفاعة الشركية. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وهو إنما يأذن في أهل التوحيد ويأذن لأنبيائه ورسله وأوليائه وملائكته وهم الموحدون يأذن في أن يشفعوا في أهل التوحيد ليظهر بذلك منزلتهم عند الله عز وجل قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لابد أن تكون الشفاعة بإذن الله لا شفاعة كشفاعة الوزراء عند الملوك كل منهم يحتاج إلى الآخر فيقبل شفاعته لحاجته الله عز وجل أعلى وأجل لا يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه بعد إذن في المشفوع فيه وبعد استئذان الشافع اولا وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع هذه الشفاعة المنفية هنا والولاية المنفية هنا هي التي يظنها المشركون لشركائهم فإذا وردت مطلقة ورد النفي مطلقا فالمقصود به نفي الشفاعة الشركية وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون هذه الآية الكريمة في بيان أن المشركين كانوا يعبدون أوثانهم على أنها صور للملائكة التي عندهم ملات الله ليشفعوا لهم عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليس أن كل من سأل شفيعا يكون مشركا حتى هو حي مثلا أو لو سأل الدعاء يكون مشركا إنما لابد أن يصرف العبادة لغير الله ليكون مشركا ويعبدون من دون الله ذاك هناك فرق بين من يقول يا سيدي ادعو الله لي فالبعض يقولون هذا هو التوسل الشركي ويحتج بهذه الآية هذه الآية تقول ويقول الله فيها ويعبدون من دون الله صرف له له العبادة كلام واضح فإذا صرفوا العبادة لما لا يضرهم ولا ينفعهم لغير الله عز وجل فإن غير الله لا ينفعه ولا يضر ويقولون هؤلاء إذا صرفوا العبادة وقالوا هؤلاء شفاءون عند الله لم ينفعهم ذلك قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أيها المستحيل لا يوجد فالكل شيء يعلمه الله وهو عز وجل يعلم من الذي يشفع عنده وهو الذي يأذن له عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون يعني لا تغني شفاعتهم لو شفعوا وإلا فهذه الآلهة لا تشفع عند الله عز وجل ولو كانوا يدعون الملائكة فإن الملائكة لا تشفع لهم لأن الملائكة لا تشفع إلا لمن ارتضى الله عز وجل قال أأتخذ من دونه آليات إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون فالش... يقول شيخ الإسلام فالشفاعة نوعان أحدهم الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم ومن شبههم من جهال هذه الأمة من أنها مملوكة للشفعين أو أن الله جعلهم شركاء في تدبير الأمر أو أعوان له عز وجل الثاني النوع الثاني الشفاع أن يشفع باذن الله وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسرد قال فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقال أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فإذا آذنا له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم قال أهل هذا القول ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به بمعنى أن يكون هو داعياً للمتوسل به المتوسل خطأ بمعنى أن يكون هو داعياً للمتوسل به لا يلزم من ذلك أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته مع أنه هو صلى الله عليه وسلم لم يدعو للمتوسل به بل المتوسل به اقسم به او سأل بذاته يقول دي صورة تانية غير صورة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كما دعا للأعمى لا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به بمعنى ان يكون هو دهائيا ايه التوسل للمشروع انه هو صلى الله عليه وسلم يدعو لمن توسل به لا يلزم من ذلك ان يشرع في مغيبه وبعد موته مع كونه لم يدعو للمتوسل بل المتوسل به أقسم على الله به هذا طبعا قسم بمخلوق محرم وشرك لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك زي كيمت أسألك بالنبي أسألك يا ربي بالنبي ممكن يكون بيقسم بالنبي وممكن يقول بسبب النبي سأل بذات النبي دي له السببية ايه العلاقة السببية بين ذات النبي وبين اجابة دعوتك هو ده اللي تقاس اللي عايز يتوستل يتوستل بحب النبي صلى الله عليه وسلم اما ذات النبي ايه بقابله السببية ما يقول كتأسألك بفلان دي على احتمالين يا اما قسم بي يبقى دي اشدهم لانه ايه بيقسم بغير الله مش كده يقسم على الله بمخلوق والحاجة التانية المحتملة زي أسألك بالرحم أسألك بالرحم يعني بسبب الرحم التي بيني وبينك يعطيني هذا سؤال بشيء مشروع واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام على ايوه صح صح كده بيحننوا فعلا بالرحم بنقول بقى لما يسأل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الرسول صلى الله عليه وسلم ما العلاقة بين ذات الرسول وكرامته على الله وبين إجابة دعاك أنت إلا أن تقصد أسألك بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعي بإيماني فيكون ذلك إيه مشروعا يتوسل بالعمل الصالح ده فعلا سبب من الأسباب يبقى يصح أن يتوسل به نقول يقول مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين فرقوا بين من إذا توسلوا به في حياته واستشفعوا به في حياته وأنهم بعد موته لم يفعلوا ذلك وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله صلى الله عليه وسلم فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشفع له ومن سوى بين هذا وهذا بين من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له الرسول وجعل هذا التوسل كهذا فهو من أضل الناس وده كلام من أقوى الأدلة إن واحد دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم زي يقول لك عموم الحديث هو فين العموم بتاع الحديث الأعمى ده ده واحد الأعمى الرسول صلى الله عليه وسلم دعاله إنت حسابه بينه بين الرسول ما دعالهش الرسول شفع للأعمى بدليل قال الله شفعه في ولم يشفع لهذا الآخر فمن أين لك أنه شفع ودعى فكيف تسوي بينه وتقول عموم من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ المعنى في فرق هائل بين من دعا له الرسول وبين من لم يدعو له الرسول فمن سوى بينهما فهو من أضل الناس وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر إنه قال له لي يا رسول الله ادعو الله لي وهو الرسول دعا والأعمى توسل بدعائه فقال اللهم ان يتوجه إليك بنبيك أي بيه بدعاء نبيك، بيقول ليس فيه ضرر بل هو خير بلا شر، وليس في ذلك محذور ولا مفتدى فإن أحدا من الأنبياء لم يعبد في حياته بحضوره. عايز يقول الكلام اللي حصل كله ده ليس فيه أي ذريعة إلى لي إلى الشرك، لكن بعد ما يموت هذا فيه خطورة لأنه ذريعة إلى لي إلى الشرك إنه يخضب، يتعود يقول. يعني يا رسول الله ادعو الله لي يا سيدي فنقشف اذا وصل الى ذلك بعد ذلك سأله قضاء ليه الحاجة. ودل حصل من المشركين فعلا والصوفية وامثالهم ممن يجوز هذا يقول انه بعد ما يقولوا ادعو الله لي يجوز اغفر لي ومجالة الاسلام وطن مليئة بمثل هذه الطرهات والخرافات ليقول له يجوز ان يقول اغفر لي يا رسول الله ارحمني يا رسول الله اغيثني وكذا كل ما يطلب من الله يقول لك على سبيل انها زي ادعوا الله لي وهذا شبت كل ده يسوي بين المختلفين وهو اصل القياس الفاسد التسوية بين لي بين المختلفين الشرع فرق منهم وهو يسوي منهم يقول ليس في طلب الدعاء منه ودعائه والتوصل بدعاء ضرر بل هو خير بلا شر وليس في ذلك محذور ولا مفتدى فإن أحد من الأنبياء عليه مستلام لم يعبد في حياته بحضوره فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود اللي هو حديث معاذ يحمر عليه على إما يمكن أن يكون شرك أصغر على أساس أنه قصد سجود التكريم ويمكن أن يكون قصده الشرك الأكبر فنهىه النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر والله أعلى وأعلم إن هذا قصد به سجود التكريم لأنه ذكر أنهم يفعلون ذلك لبطارقتهم وكما قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد حيث صحيح وأمثال ذلك أما بعد موته فيخاف الفتنه والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم أشرك المسيح في غير قبورهم ويشرك بالأولياء الصالحين عند إيه؟ عند قبورهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه بالصحي وقال اللهم لا تجعل قبري وثنم يعبد يهو في حياته صلى الله عليه وسلم لم يخف أن يعبدوه وإنما لأنه ينهى عن ذلك ويمنع منه ولكن بعد موت دع الله لأن ذلك يخشى اللهم لا تجعل قبري وثنم يعبد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسارد يحذر ما صنعوا العجب ممن يترك هذه الاحاديث الصحيحة الصريحة ويقول باستحباب الصلاة في المسارد التي بها عضيحة يقول يستحب سبحان الله يستحب بناء المسارد على القبور نعوذ بالله محتجا بقوله تعالى في قصة اصحاب الكهف قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسردة قال ابن كثير رضي رحمه الله تعالى حكى ابن جرير في القائلين ذلك اللهم لا نتخذنا عليهم بذلك قولين أحدهما أنهم المسلمون والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم نقول والظاهر أن الذين قالوا هذه الكلمة هم أصحاب الكلمة والنفوذ الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ لأن ربنا قال, قال الذين غلبوا على أمرهم ولكن هل هم محمودون أم لا هل هذا أمر في مدح ولا في إقرار أم لا فيه نظر؟ لأن النبي ليس محمودينان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله قال لعن الله جهود النصارى اتخذوا قبور أعميهم مسجد يحذرو ما صنعوا يبقى بياً إن اللي قالوا الكلام ده ملعونين. يبقى ما حدش يقول إن القرآن سكت لأن بيان الرسول هو بيان للقرآن. طب وق... هذا وقع فعلا ده حصل لكن حصل صح ولا غلط. وفي الأقرد ده فين الإقرار في الآية ربنا بيخبر إن ذول الذين غلبوا على أمرهم عملوا كده والرسول بائن إن اللي بيعمل كده ملعون مش بيان الرسول بيان القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم بائن اللي لعن الله لؤلؤ النصارى تأخذوا القرآن به مسالد وقال لعن الله لؤلؤ النصارى تأخذوا القرآن به مسالد لا تتخذوا القرآن ستسلم. إني أنهاكم عن ذلك يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بائن اللي عملوا الحاجة ذي لؤلؤ النصرى ملهم ملعونين العنين يبقى كيف يقال أن القرآن قد تكت لأن ربنا ما مدحهمش ما قالش قال الذين أصلحوا قال الذين آمنوا قال الذين أسلموا لما قال الذين غلبوا على أمرهم قد... قال ابن كثير وقد روينا هذا كلام ابن, ابن. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه لما ورد قبر دانيال في, زم... في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس. وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوا فيها وجدوها عنده فيها شيء من الملاحمة وغيرها ودفنوا في 13 قبر عشان إيه أو في عدة قبور عشان يخفى على الناس هذا القبر لألا يتخذوه مسجدا قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذا من المواضع التي تحتاج إلى بيان فإن من يقول بجواز صواة المسجد المنيع القبور يسدله هذه الآية ويعجز من الناهية الواردة في السنة إنما هو خاص باليهودي والنصارى هذا الاستدلال يتضمن عدة أباطيل منها أن مجرد ذكر الأمر في القرآن لا يدل على جوازه قد ذكر الله عز وجل قول كثير جدا من لي من الكفار والظلم ونحو ذلك لأن الله تعالى لم يذكره مادحا لما لمن فعله لمن فعلوا ولا مسنيا عليهم بل ولا مقررا لهم وإنما ذكرهم بصفة الغلبة لم يذكرهم بصفة إيمان ولا إسلام ولا عمل صالح كذلك فإن من المعلوم أن من سبقون من أهل الكتاب يكثر فيهم الجهل لدرجة أنهم يشكون في البعث مش ربنا عزر الأخبر أن القصة دي كان فيها بسبب ربنا أجعلها آية للمختلفين في البعث مش كده فقد أيقظ الله عز وجل أصحاب الكهف آية لهم على البعث كما قال تعالى في أول قصة ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمذا أي أي الحزبين المختلفين في البعث وكذلك قالها هنا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن استاعة لا ريب فيها فدل ذلك على انتشار الجهل فيهم لدرجة أنه كان فيهم فريق بيقول في بعث وفي فريق بيقول ليه ما بعث فربنا جعل أصحاب الكهف آية ليعلموا أن وعد الله حق وأن استاعة لا ريب فيها فإن زعم ذلك الزاعم أن النهي الواردة في الأحاديث إنما هو لليهود والنصارى فقط، فهو بذلك يناقض استدلاله بالآية لأن ال... لأنه بيقول ال... هما اتخذوا قبور صالحين مساجد. طب أنت بتقول الحديث ده لليهود والنصارى، طب ما هم هدول من اليهود أو, أو النصر؟ مش كده ملعونين على فعلهم ذلك، فكيف تستدل بالآية التي لعن الرسول من فعل ما ذكر فيها؟ على جواز ذلك لهذه الأمة <تصفيق> إيه؟ صح فعلا فإن زعم ذلك الزائم أن النهي الوالد في الأحاديث إنما هو لليهود والنصارى فقط فهو بذلك يناقض استدلاله بالآية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لعن اليهود والنصارى وذمهم على اتخاذهم القبور مسادد فهذا هو سبب لعنهم بالاتفاق. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن في تلك الآية حجة لأنهم لعنوا على هذا الفعل يبقى ما تقولش إن القرآن أقر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم ملعونين عليه على ذلك والرسول يبين القرآن فإن اتخاذ القبور مسادد لم يكن جائزا في شريعتهم يبقى دا عايز عشان يحتج على ذلك بهذه الآية يثبت الأول ده من شريعتهم وتاني حاجة أنه هو إيه أن شرعهم شرعون إيه لنا ده إحنا عندنا دارين هذا ليس من شريعتهم فكيف يكون شرعا لنا لم يكن في شريعتي باتخاذ القول المسابد وإلا لما لعنوا لو كان جائز عندهم يبال ليه رسول عنهم؟ قد ذكرت أم حبيبة وأم سننة للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة فيها الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسردا ثم صوروا له تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسردة ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله هذا كلام واضح صحيح أنهم استحقوا هذه المنزلة أنهم شر الخلق عند الله بسبب هذا الفعل قد قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يفهم من ذلك أن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم مذمومون في الكتاب والسنة على فعلهم ذلك لأنهم حذرنا من فعلهم والرسول قال يحا... لا تتخذ القرن السابق إني أنهاكم عن ذلك وإن كانوا من أهل الإسلام في الجملة مش شرط يكونوا كفرة لإقرارهم بالبعث ولكن لا يلزم من ذلك صحة تصرفاتهم ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما فعلوه مشروعا لهم فضلا عن أن يكون مشروعا لنا ما هم عارفين لأن كان عندهم سجود ليه تم مسجد لأنه ما فيه شرائهم أصلا السرود. ترك السرود عند أهل الكتاب إنما في الأزمانة المتأخرة لما زاد التحريف لكن هو أصلا عندهم في الإنجيل أن المسيح كان يسجد وعندهم في التوراة مكتوب للرب إله كتسجد لرب إله كتسجد وإياه وحده وتعبد فأما اليهود النصر اليوم فلا يسجدون لأنهم دمعينوا في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل لكن لما زاد التحريف واعتمدوا على الأحبار والرهبان دون التوراة والإنجيل تركوا ليه السلود فكلمة مسرد يعني مكان ليه يسرد فيه لله سبحانه وتعالى فهذا الأمر دليل على أنهم بنوا على مكانا يسردون فيه لا لكن زاد التحريف حتى نسوا السلود وتركوه نقول أما مسألة البناء على القبور في شريعتهم فالأمر محتمل فإننا لا ندري في فرق بين بناء المساجد وبين بناء بناء إنه يرفع قبر يرفع البناء على القبر ده إحنا عندنا نص ان بناء القبور عندنا منهي عنه مطلقا معنا كده يبني مسجد يبني غير مسجد يبني ضريح يبني قبة يبني شاهد فقط لا يصلح ذلك ليس عندنا جواز البناء على, على القبور طب شريعتهم هم ما إحنا ما نعرفش إحنا نجزم بأن الرسول لعنهم على بناء ليه المساجد على القبور إننا لا ندري ماذا كان في شريعتهم لكننا نعلم يقينا أن البناء على القبور منهي عنه مطلقا في شريعتنا قد قال علي بن أبي طالب لأبي الهاج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدع تمثالا إلا, إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وعن أبي سعيد رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى وأن يبنى عليه وفي دعاء أن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا وهو الصحيح فإن ذلك بشرط أن لا يرد شرعنا بخلافه فإذا ورد شرعنا بخلافه فلا نزاع في انه لا يكون شرعا لنا ده احنا بنقول ليس شرعا لهم انهم يبنوا مساجد على, على القبور طب البناء على القبور عموما مش عارفين لكن لو ثبت انه من شريعتهم لكان ايه؟ منسوخا لان من شرعنا ان الرسول نهى عن بناء على بناء على القبور يبقى بالأول بناء المساجد اشد انواع النهي بناء المساجد ثم انه لابد من فهم القرآن في ضوء السنة وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ القبور مساجد فقال صلى الله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر ما صنعوا وهذا نص صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذمهم ليحذرنا من التشبه بهم في ذلك وفي حديث اخر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود نصارى اتخذوا قبر انبيئهم مسارد قالت عائشة فلولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا فالصحابة رضي الله عنهم اخفوا قبره صلى الله عليه وسلم حتى لا يصلي احد الى جوار فيتخذ القبر مسجدا يعني اخفوا قبره يعني خلوه جوه حجرة ايه؟ عائشة عشان ما حدش محدش حيتمكن منه يخش عشان يصلي هناك لان عائشة رضي الله عنها تمنعه وبعد أن ما تتعيشة سدت لي الغرفة وأصبح لا يتمكن أحد من لي من الدخول للصلاة هناك عند قبره عليه الصلاة والسلام وذلك لأن من أتى صلى في المسجد فكان ما فعله الصحابة عين المصلحة أنهم جعلوا ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصل إليه ومن أراد الصلاة فليصلي في في المسجد أقول قول هذا استغفر ما لم يرد لا شرع الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه